الكلمات على الميزان اكبر صدمه على الميزان بتحصل للجميع بلا استثناء ساعه ما تكتشف ان نفس الميزان اللي اعمالك بتتوزن عليه هو نفس ميزان ابو بكر وعمر ابن مسعود يحط رجليه بس ساقه في الميزان افقل من جبل احد طب احنا نروح فين وسطوت هتتوزن في نفس الميزان الزي لازم تشتغل لازم تشتغل نفس الميزان مفيش ميزان مختلف الصحابي اقل عمل عمله يملى كفه الحسنات طب واحنا هنعمل ايه هنعمل ايه يا شباب يا شباب عايزين لفوق يا شباب يا شباب القيامه يقين يقين يقين انا عايز نعيش كان القيامه يقين لانها فعلا يقين يا جماعه يا اخواننا علامات الساعه ظهرت علامات الساعه الصغرى عشرات العلامات منها ظهرت عايزين لفوق العلامات المبكره لاكتشاف الاورام خطيره العلامات المبكره لتشوف الزلازل مهمه جدا طب العلامات المبكره لاكتشاف الطامه الكبرى الصاقة الواقعة يبقى مهمة ولا مش مهمه يا شباب جرس الانذار ليوم القيامه بدا يضرب بضرب متصل يا شباب ايه علامات القيامه ايه علامات الزنا بقى هم ديليفري الربا دخل كل بيت ضياع السنه سنه النبي عليه الصلاه والسلام بقوا بيشتموا في سنه النبي في الجرايد العلمانيه دلوقتي وبيعتدوا عليهم عليهم لعنه الله ربنا يطوب عليهم ويياخذهم ايه ثاني القتل بقى ولات البلطجه ما اكتر منها ال ال الكسيات العاريات ما في الشوارع اهو بقى الشوارع خطر على الشاب اللي مش متجوز اللي فيها المعازف اه الفضائيات بتروج للمعازف وممكن تعمل وممكن انا سهل اللي, اللي تسند ناس في المعازف بقى ايه تاني ايه علامات الساعه الصغرى الثانيه يا جماعه اللي لسه ما ظهرتش الخمر بقت تكويه اهي وبقت همبليفر وبقت اندر كول ايه اللي لسه ما ظهرش يا اخوانا ايه اللي لسه لغايه دلوقتي مدعي النبوه البهائيه والقديانيه كل ديت حاجات ظهرت دلوقتي وبقت موجوده دلوقتي كل دي علامات الساعه الصغرى انت من ساعه ما بتنزل من بيتك وتروح مشوار وترجع بتشوف اكتر من 20 علامه في المشوار الواحد كل متبرجه علامه من علامات الساعه كل اغنيه تحب علامه من علامات الساعه كل بنك ربوي علامه من علامات الساعه كل تاجر مخدرات كل واحد ماشي مطوف جيبه كل منظر بالمناظر دي علامة من علامات الساعه كل عقل ام وابوه كل حاجه من دي علامة يعني علامات الساعه بتنص البلد دلوقتي يبقى ازاي نغفل عنها يا شباب يا جماعه الاخره يا جماعه الاخره يا جماعه الاخره اكتر مما نتصور انا نفسي في السالفه دي ان انا انقل لكم احساس الاخره خطير قد والله ما هو تطرف. التطرف انك تدفني راسك التطرف انك تدفن راسك في الرمل عن الوقاع اللي تعيشها لحظه بلحظه في حياتك التطرف انك انت تغفلي عن حياتك الحقيقيه عن اخطر احداث في حياتك عن ما... يا جماعه يا جماعه احنا في الدنيا ده بنعمل حساب حاجات بسيطه جدا وامتحانات صغيره جدا امتحان القبر فيه اعظم منه امتحان الميزان في اخطر منه يوم القيامه في اعظم منه عما يتساءلون عن النبأ العظيم منظر اتنين قاعدين يشيته مع بعض على شاتينج او اتنين قاعدين في البلاي ستيشن او الكوفي شوب وبيكلموا هم الارهابيين اللي بيتكلموا كتير في النار والجنه دول هم بيتكلموا ليه وبيقولوا ده حرام وده حرام حرام ليه عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون لا عندك انا مصدق بقمرت ايه ازاي مصدق ازاي بتقولي مصدق ولسه بتعصي ربنا ازاي بتقولي مصدق ولسه الباط بتاعك مش راضي بيحمي حياتك ازاي بتقولي مصدق ولسه في الجامع ازاي بتقولي مصدق وانت مش عايز تجتهد كل سيعلمون ثم كل سيعلمون في الدنيا وفي القبر وفي الاخره انا مش هتكلم كتير الموضوع لا يحتاج الكلام كتير انا قبل ما هجيب لكم اللي انتم مش شايفينه هجيب لكم اللي انتم شايفينه المنشئ للارض والجبال وخلقنا لكم وجعلنا نومكم سباتا انا قبل ما اكلمكم على اللي انتم مش شايفينه هجيب حاجات انتم شايفينها بعينكم كل واحد فيكم هوصل له رساله لغايه المكان اللي حتى اللي في البار حتى اللي في النايت كلب هموت لهم واحد حبيبهم وهو واقف يغني وهو قاعد وسطهم بيشرب قمر يمرط وسطهم عشان الرساله توصل لهم مفيش حد مش هتوصل له الرساله بطابع بريد خاص لغايه عنده هو على عنوانه هو عشان ما يبقاش حد له حجه كل وصل له رسائل خاصه غير الرسائل العامه اللي في القرآن ان يوم الفصل كان ميقات انفصل الحكم النهائي يوم ينفخ في الصور فتاتون افواج مليارات مليارات مليارات طلع من تحت التراب وفتحت السماء فكانت ابواب مليارات المليارات من الملائكه كل ملك نازل عارف هو هيقبط على مين وهيقتد مين وهيبقى ساق لمين وهيبقى شهيد على مين كل ملك عرف موقعه ومكانه في السيطره على الاحداث يوم القيامه وفتحت السماء فكانت ابواب وسيره الجبال الجبال العظيمه دي اللي محوطه ببلاد العالم من كل فكانت سرابه ان جهنم كانت مرصاده تخيل واحد بيترصد لك تخيلي واحده بتترصد لك هتجيبك هتجيبك ان جهنم كانت مرصاده بترصد مين اللي عصى ربنا مين اللي يستحق ان هو يبتلع داخلي للطاغين ما ابا لابسين فيها احقابة انا مش بكلمك على لسعه ولا لسعتين مش بكلمك على ربع ساعه في نار ولا اذوب الله مش بكلمك على حرق جيف الايد وبيجري بسرعه على مستشفى الطوارئ لا لابسينها فيها احقاب مئات السنين ولا يذوب لا يذوقون فيها بردا ولا شراب ما فيش كوبايه ميه ساقعه طب كوبايه ميه عاديه طب اي حاجه يا رب احنا بنجرب العطش يا جماعه في الصيام ازاي لا يذوقون فيها بردا ولا شراب ازاي يستحملوها اصبروا او لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون لا يذوقون فيها الا حلا لا يذوقون لابسين فيها احقاب لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغصاق الحميم اللي من النار اللي فيه يشوي والغصاق اللي من الجليد اللي فيه يشوي برضه ان جهنم كانت مرصاده مرصاده يا جماعه مش خايف من النار ازاي فين الدليل انك خايف منها فين الدليل انك مصدق انها موجوده فين الدليل انك مصدق ان لها سبع واقف فين الدليل انك مصدق ان عمقها 70 خريف فين الدليل يا جماعه يا اخواننا الكلام في الاخره والله قمه العقل عايزين نتكلم ليل نهار ده الرسول بيقول من سره ان ينظر الى يوم القيامة كانه راى عين فليقرا الاش... اذا الشمس كورت من سره المؤمن بيفرح بسماعنا الاخره يفرح ان درس الليل عن الأخرى الليله عن الاخره لانه عارف انه هينشط وهيتشجع وهيجتهد عشان ينجو من الاخطار بتاعتها يفرح لما يلاقي تحذير يفرح لما يلاقي تنبيه إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا بعد الأحقاب فَلَن نَّزِيدَكُم إِلَّا عَذَابًا إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا سُبْحَانَ الْمَلِكِ كُلُّ النَّعِيمِ ذَا رَبِّ كُلُّ النعيم ده لا يسمعونا فيه لا ولا كذابة جزاء من ربك عطاء حساب حساب يعني حسبك حد حسب. كفايه يا رب خد كمان كفايه كمان الجنه يا جماعه مش على قد عملنا الجنه لو على قد عملنا كانت مارينا تبقى أجمل منها كان راسد برده جامد صباح أكمل منها الجنه لو على قد عملنا كانت تبقى زي بيوتنا وممكن أقل كمان لك جزاء من ربك عطاء حساب رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم روح والملائكه صفا لا يتكلمون يا العلمانين يا اللي بتصيروا شبه ضد الاسلام وضد السنه وضد القران يا اللي بتحاربوا الاسلام حرب خبيثه على صفحات الجرايد انا بقول لكم هيجي اليوم اللي مش هتنطقوا فيه حرف هيجي اليوم اللي مش هتتكلموا فيه هيجي اليوم اللي مهما تتعذبوا وتجلدوا في نار جهنم مش هتقدروا تنطقوا من انتقام ربنا في دنيتكم قوم ب اولادكم ومراكزكم وكرامتكم وموتكم وخروج روحكم وقبوركم واخرتكم والله العظيم انا بحذركم من اللي ربنا حذركم فيه في القران لهم في الدنيا خز ونذيقهم يوم القيامة عذاب الحريق انا بحذركم من انتقام الدنيا والاخره انا بحذركم اللي بتتكلموا عن سنه رسول الله وبتطعنوا في احاديث رسول الله ومسميين نفسكم مسلمين وانتوا علمانيين بتستخبوا وراء ستار الكلام في الدين انا بحذركم من كل حرب خبيثه على دين ربنا لا هنتئمن مش حد اللي هيرد منكم لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواب ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآب شوفلك سكر جاي بقى يا اخي بقى شوفلك سكر جاي بقى ان انظرناكم عذابا قريبا يا اللي مش مصدق غريب قوي هتشوف ان انظرناكم عذابا قريبا عايزك تفتكر الكلمه ديت كل في كل لحظه في كل مرة نفسك تروضك على معصية في كل مرة نفسك تروضك على اي معصية او اي حاجة او اي شهوه تقع فيها ان انظرناكم عذابا قريبا ده لو واحد اتحكم عليه بخمس سنين سجن والسجن ده لا فيه زقوم ولا حميم ولا اغلال ولا سلاسل بيبقى ان الدنيا انتهت امال اللي اتحكم عليه بسجن جنه بيعمل إن عذابا قريبا عذاب مستمر في الدنيا الاعتراف بيخفف العقوبه في الاخره ما بعترف عذاب مستمر خلاص ولا اعوذ بالله عذاب مهين لما كان بليون بونابرت اتاثر وراح يتاثر وراح يتنفى في سانت هيلانا فعملوا في الطريق حبل واطي